لفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنبهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته هذا وإلى أن ترد الأسئلة بالله للإجابة على بعض الرسائل القصيرة التي منها سائلة تسأل تقول مريضة بمرض لا يشفى منه وتوفاها الله وأوصت ابنتها بالصيام عنها هل تصوم عنها الأيام التي أفترتها نعم هذا جائز ويستأنس له بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صامه عنه ولي والله اعلم السلام عليكم كريم ورحمه الله وبركاته ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ الحمد لله جزاك الله عنا خير الجزاء يا رب ربنا يبارك لنا في عمرك وياكم. وارجو من حضرتك السلام لي ابي وربنا يبارك لنا فيه الشيخ محمد حسان يا رب ويرد لنا ردا جميلا ويحفظه ربنا للامه يا رب اللهم يا ربنا يبارك لنا فيكم احنا من غيركم نضيع والله ربنا يحفظك بارك الله ربنا يحفظك وياكم. يا رب لي اولاد جيراني يعني مامتهم متوفيه فيعني ما زي ما بعمل هل يكون أجري هو ده إطعم الطعم؟ ده سؤال تاني سؤال أنا والدتي بابايا متوفي وهي حبة تعد في بيتها هي بايد عني يعني هي في مبابة وأنا في عين شمس وبتحيل عليها تيجي تعد عندي مش رادية لأن هي عايزة تبقى مستقلة في البيت مع أنها مريضة وأنا في البيت عندي عندي تلات أطفال ومديرس والتزامتي في البيت إيه, إيه الوزر اللي علي معيني بتصل بيها وبودها يعني على قد ما بقدر ببرقها وإيه البر لقدر أبره الولدي غير الدعاء والصدق بعد وفاته وجزاك الله عنه خير الجزاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالأخت تسأل عن كونها تحسن إلى أبناء جارتها التي ماتت وترسل ليهم طعاما إذا طبخت لنفسها أرسلت لأبناء الجيران هل هذا يطهل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ افضل الاسلام اطعام الطعام يفشي السلام ويدخل كذلك في قوله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا أقول والله التوفيق نعم يدخل في ذلك والله اعلم ونعم ما تصنعين ونعم ما تصنعين فالرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالجار وقال لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبقت لحما فأكسر مرقها وتعاى جيرانك وقال صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء والجارة هنا قد تطلق على الضرة وقد تطلق على الجارة في البيت كذلك فنعم ما صنعتي ويليتك أيضا تتعهدين الفقراء الذين هم أشد عوزا واحتياجا فذلك أجر عظيم أيضا أما عن أمك التي هي أرملة دعوتيها للمعيشة معك فأبد وأصرت على البقاء في مكانها وأنت تصنعين معها ما استطعتي لوجود أولاد لك فلا وزر عليك ما دمت تبذلين, تبذلين طاقتك وسط طاعتك بارك الله فيك أما ماذا ينتفع به الوالد غير الدعاء والاستغفار يجوز أن تحجي عنه وأن تعتمري عنه وأن تتصدقي عنه فكل ذلك نافع بإذن الله والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام حسنا الحمد لله بصيحه بالنسبه ل سؤال انتخابات يجوز ولا يجوز يجوز يجوز بالصوت للرجل الصالح انا عن انتخابات نعم عن انتخابات لا يجوز يجوز انا بسمع قلت, لعبة قلت, لعبة قلت لعبة. لك قلت يجوز الادلاء بالصوت للرجل الصالح بل يستحب ذلك إن كان هناك شرير مفسد سيتسلط على الأمور فإنئذ يستحب الإدلاء بالصوت للرجل الصالح لدفع شر الشرير والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلامة والسلامة والبركاته نعم إزاك الشيخنا الحمد لله أسأل الله العظيم رب العاشر عظيم عنيانش في فضل الشيخ محمد حسان وقناة الرحمة والأعمين عليّ أربعة عامل اللهم أمين، اللهم أمين دلوقتي حضرتك أنا مقيم في كفر الدوار بحيرة وعمليه في إسكندرية متزوج وعندي من الأولاد الثنين فأنا دلوقتي يعني حابب إن أنا هاخد شقة جنب الشغل عشان بس بهدلة المواصلات وكده يعني بغض نظر عن المشاكل والسريعة والكلم ده كله فأنا أنا عملت كده ونقلت يعني وبقى فيه سكن جنب الشغل وكده ومن وقت الآخر يعني كل سبعين أو شهر أمر على البيت على الجماعة أزورهم يعني بعلم أن أنا كبير في أنا كبير, الـ كبير, الـ كبير, الـ كبير, الـ كبير أبوي يعني أستحب لك أن أستحب لك أن تستأذن والدك إن طابت نفسه بذلك فلا بأس إن لم تطب نفسه بذلك فبقاوك بجوار والدك أولى وجهدك مشكور ولن يترك الله عملك بإذن الله والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله معي ثلاثة أثيرة يا شيخ تفضل شخص صلى صلوات وكان جنوبا وهو ناسي هل يعيد الصلوات أم لا السؤال الثاني لو أن شخصا أصبح جنبا يوم الجمعة ولكن اختثل على أن غسل الجمعة سنة ثم صلى الجمعة هل تجزئ صلاة الجمعة عنه أم لا السؤال الثالث ما حكم الصلاة وراء إمام اجتمع فيه أربع صفات حليق ويدخن مجاهرة ويقرأ بالمقامات ويقرأ في الجنازات والموالد والكلام كل وجزيته خيرا نشاهد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما الذي صلى صلوات وهو جنوب ثم تذكر بعد أنه كان على جنابه فعليه أن يغتسل وأن يعيد تلك الصلوات عليه أن يغتسل وأن يعيد تلك الصلوات وما ذكرته بشأن يوم الجمعة وغسله المستحب فالأحوط له أن يغتسل كرة أخرى ويعيد الصلاة هذا احتياطا والله أعلم أما الإمام الذي ذكرت صفاته فالصلاة خلفه جائزة وغيره أولى منه إذا وجدت غيره من الصالحين فغيره أولى منه على كل الصلاة خلف المذكور. جائزة والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك يا سيدنا الحمد لله بارك الله فيك ربنا أبارك فيكم ويحفظك يعني أنا عايز من حرك نصيحة للخطباء والدعاء غدا يعني نركز على إيه نركز على حلمة الدماء ونركز على أمانة الكلمة بالنسبة للانتخابات ونركز على الفتنة إحنا بصراحة مش عارفين يعني إحنا في إيه بالضبط ده أولا ثانيا كان في وعد من الشيخ جمال المراغبي في برنامج اساس الشرعيه ان يكلمنا عن اختاروا من ومن اختار يعني ارجو يعني تذكروا بهذا الوعد فضيله الشيخ اخوانك يقولون يوم الاثنين ان شاء الله فضيله الشيخ جمال هو كان المفروض الاثنين اللي فات يا فضيله الشيخ انا لا ادري لكن لعل عارضا عرض له لكن إخواني في غرفه تحكم يقولون ان شاء الله يوم الاثنين طب صحنا فضيله الشيخ نتكلم في ايه بكره على المنبر اتكلم في ماذا على المنبر تكلم أولا بعد الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى تكلم في الفتن واصرف الناس عن الفتن ويحملهم على أن ينصرفوا عن مواقع الفتن وأن يتعوذوا بالله من الفتن وكذا ذكرهم بالأمانة التي يحملوها في الإدلاء بأصوتهم إذا دخلوا الانتخابات وكذلك ذكرهم بحرمة الدماء والحث على حقن الدماء وخطورة القتل وخطورة تروياء المؤمنين بارك الله فيكم ومن هذا المقام أناشد إخواني المتواجدين في ميدان التحرير أناشدهم ويسألهم بالله أن يتقوا الله ويحقنوا الدماء وأن يرجعوا حتى تعالج الأمور بطريقة ترضي الله لا تصاحب بسفك الدماء أنصح إخواني وأذكرهم بالله سبحانه أن ينصرفوا إلى أن تدرس الأمور دراسة جيدة وينظر ما المطلوب وهل المطلوب هو بغيتنا جميعا وهو ما يرضي الله وهو يرضي الله سبحانه حتى لا تسفك دماء فأناشدهم بالله أن ينصرفوا حقنا للدماء والشخص هناك لا يملك أمر نفسه مع الغوغاء ومع الفتنة التي تزج بالشخص زجا وتجعله يتصرف تصرفات لا يتصرفها أثناء هدوئه وتعقله بارك الله فيكم ووفقكم الله السلام عليكم, السلام عليكم. عليكم السلام رحمة الله ازا؟ السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام رحمة الله بعد اسمح هيك يا شيخ انا كان في خلاف بيني وبين زوجي وقال لي علي الطلاق بالتلاتة لو مشيتي كنت ماشي البست وراح عند ماما راح قال لي لو مشيتي تبقى طلق بالتلاتة وخالي على التليفون اختي بتكلموا على التليفون يعني فأنا خلقت برة باب الشقة نزلت سلمة وخفت حسن يمين الطلاق يقع فقعدت على السلمة مرضيتش هنزل فهو افتكر ان انا مشيت راح قال لأختي إيه أختك طالق عشان مشيت فهل الطلاق كده واقع الله أختي عفوا الله أخير ماذا قال فيها ألو؟ ماذا قال في اللفظة الأخيرة قال, قال لأختي أختك طالق علشان مشيت افتقلني أنا مشيت قال لأختك طالق عشان هي مشيت فأنا كنت أعدى على الباب برّة حتى راح بعب حسبت عليه تطليقة نعم حسبت عليه تطليقة محسوبة عليه تطليقها بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله بعد إذنك يا شيخ أنا كنت حامل في شهرين وكنت انتبع مع طبيبة السبتيني سيدة إلى أنها يعني للأسف أنا الجنين ما تثبتني وهي ما اكتشفت شي ده وكنت تعبنة جدا ومش عارفة التعب سببه وهي كل ما كنت بروح لها كانت بتقول لي أسباب عادية يعني لا ده لسه ده طبيعي وكده فطبعا الجنين كمات في وطني ورحت الطبيبة تانية هي اللي اكتشفت الموضوع ده بس ما قدرتش تعملي العملية اضطريت ان ارشل طبيب راجل يعني وعمل اجرال اجراحة قيصرية وبهدت يعني فهل ده في حرمونية لرشل م... الدكتور راجل اذا كنت اضطررت الى ذلك كان دلوقتي يعني لازم في الحال يعني اعمل الجراحه وما كانش فيه الا الدكتور ده قال الله سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع عليه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت حضرتك يا شيخ انا جوزي بنصحه دايما هو بيسابلي وبيقطع في الصلاه دايما بنصحه وقت ما بيكون ما بيصليش يرد علي يقول ربنا يسهل ربنا يسهل ويقول أنا اللي هتحاسم مش أنت فمش عارف عامد إيه يجي وقت يصلي الحمد لله والصلاة والسلام, والسلام على رسول الله وبعد فليذكر هذا الزوج وليذكر أمثاله من الذين يقطعون الصلاة ويتهونون فيها فليذكرون فليذكروا جميعا قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وقال الذي تفوت صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله فليذكروا ذلك أما الذي عليك أن تواصل التذكير وأن تكسير من الدعاء له بالهداية والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الجليل تضدل سؤالان من فضلك السؤال الأول ما حكم رجل أغمي عليه في الصف في الصلاة. ما حكم الذي عن يمينه وعن شماله الذي عن يمينه أخذ بيديه ولا عن شماله لم يأخذ بيديه هذا سؤال الأول السؤال الثاني فالأولى رجل يصلي في مسجد فغير مع بعض شماعة 2-3-4 كل يوم الأولى يصلي فميك ويبقى عن المسجد المفتوح أن يصلي في المسجد الكابير للفترة الجمعة ذات سؤال الثاني لا لا عفوا, عفوا. ما, ما سمعت سمعا جيدا السؤال الثاني رجلا إيمان مسجد <تصفيق> إيمان مسجد تسمح بها إيمان مسجد يصلي في المسجد صغير صلاة الفشر مع جماعة قليلة أربعة خمسة هذا العزة الأولى يبقى على المسجد المفتوح لصليفه أم يتنان تقلل الجمال كذلك؟ هذا السؤال الثاني السؤال الثالث لو سمحت واسمعني الحلزون تعرف الحلزون الحلزون الطبيعية التي في البر تخرج في البر في الجبال وفي الأراضي الزراعية تعرف أم لا؟ لا لا أعرفه. لا اعرفه لكن هل هو بري او بحري بري بري بري له ناب او ليس له ناب لا ليس له ناب ليس له ناب لازم كان, كان ليس اذا له ناب او بري لا اعلم لا دليلا يمنعك منه الا اذا كان من المستقذر وذلك لا لان ال لأن لحظه كمل كيفاش نجمو احنا باش الطريقه نعملوه احنا نجموا حي استمع مني استمع مني اولا سؤالك عن الذي اغمي عليه في الصلاه فمن يمينه اخذ بيده ومن بشماله ترك ايهما اولى الاولى الذي أخذ بيده فهو الافقه السؤال الثاني إمام مسجد صغير يصلي فيه عدد قليل هل يبقى على إمامته أو يذهب لمسجد كبير فيه قوم كثيرون يصلي معهم كمأموم أقول وبالله التوفيق إذا كانت الصلاة صلاة الجمعة فليذهب إلى المسجد الكبير أما سائر الصلوات فليمكث في المسجد الصغير حتى لا يغلق والله أعلم أما الحلزون الذي ذكرته فنحن لا نعرفه في بلادنا لكن نرد إلى أصل وهو أن الله سبحانه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أولى لغير الله به وكل ما أضيف على ذلك يضاف بالنص فمثلا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فإذا لم يكن المذكور من ذوي الأنياب فلا بأس حينئذ إلا إذا كان من المستقدرات والخبائث والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الخبيلة الشيخ خاطبك بوصفك أحد أعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لتبلغ صلفي إليها قائلة بعد أن انجلت الصورة أمام كل متابع دييد للأحداث وتأكد تبني المجلس العسكري سياسة حسن مبارك في نشر الفوضى والفتن والقتل العمد لأبناء الوطن الواحد بعد كل هذا وغيره لي لثلاثة تساؤلات أنا أولا عفوا نعم. أنت رميتي المجلس العسكري أنا لا أدافع عنه بس أطلب البينات بالقتل المتعمد للأشخاص هل ثبت ذلك لديك أم قد تكون هناك عناصر متسوسة الفضائيات أنا, الفض... أنا أسألك سؤالا أس... عفوا, عفواً أنا لا أستقي علمي من فضائيات أبدا أستقي علم الشرع من علماء موثوقون في الفضائيات أما هل تحققت بنفسك أن المجلس العسكري قتل عمدا أو قد تكون هناك فئات لها مقاصد تدخلت للقتل إن أرجو ست... أن... أنت ستسألي بين يدي الله عن قولك نعم ستس... في... ستسألي بين يدي الله عن القول ستسألي بين الله عن قولك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام شيخ أسألك عن حف, الش... حف الشارب نهائيا حلق الشارب حل... مثلى ممنوع قال النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب قال قص الشوارب أما المنع فقد قال الإمام مالك إن حلقهم مثلى يؤدب فاعله هذا قول مالك في حلق الشارب وتبعه عليه فريق من الولماء قد وردت زيادة في بعض كتب السنن حلق الشارب أنها من الفطرة ولا تثبت بهذا اللفظ فيها شاذ فالشارب يقص ولا يحلق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركات الله فيك شيخنا وياكم نعم يا ربني في شيخنا الجليل شيخ محمد حدثي اللهم أمين اللهم مبرم أمين مبرم لأمر هذه الأمة يا باب أمر رشد إن شاء الله اللهم أمين أسأل سيدتك إن شاء الله أسأل يا شيخ تفضلي لو سمحت يعني بهذا اللي بنصعد كل يعني نعم اللي بنصعد كله والأحداث الجارية الآن نعم, نعم. نعم. الأخت اللي كانت نتصبها دلوقتي لو صح هذا الكلام يعني وفي آية عندنا في صورة المايدة بيقول حضرتك إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لو كده والناس دي تابت قبل ما حد يقدر عليها فهل ليهم يعني توبى ثانيا بالنسبة لآية دي هذا في خطاء الطرق والمحاربين الله ورسوله إذا تابوا قبل أن تمكن منهم عفي عنهم لأن الله قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لكن ما أدري ما مرادك ما أدري ما مرادك ما السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام مصطفى الحمد لله والله أحبكم في الله أحبك الله أه حضرتك أه انا متزوج وعندي وعندي متزوج وعندي ولد وبنت وزوجتي نوعاً ما نسايب ساكنين جنب مني ودائماً باستمرار عملي المشاكل وهي حبة مرة معاهم ومرة معايا مرة تعم معاهم ومرة تعم معايا فطبعاً عمليلي المشاكل كتير وهما جنب مني وأنا مليت من المشاكل دي أنا... فالنهاردة انا فكرت ان انا قلت هت يعني هتجوز انا تعبت من كتر المعاملة بتاعتها وحذرتها كذا مرة انا بقى لي سال طيب ايه المسكلة ايه المشكلة بسرعة ايه المسؤال السؤال المشكلة ان انا دلوقتي عايز اتجوز ومثلا باقي على حتة ان يترى مثلا لما اجا اتجوز ولا حاجة يعني اوطي فالنسوان لما اجا اتجوز يعني انا ما عنديش نية ان انا هد البيت بس انا بقول ان انا ع يا أخي اتصل و... استجرت سيارتك في الهاتف السلام عليكم عليك فهلا وكادر نعم بعدك محمد خبيث من السكيندرية إن شاء الله تفضل والله يا شك أنا أستحلمك بالله أن تدعو لأخويا وليد مسعود بالهداية والسباية على الحق الله يهدي وليد مسعود وشباب المسلمين بال... وليد لأخويا أحمد عبد الحبيث نحن يتجاوز إن شاء الله بكرة تفضل الله يبارك له يا رب تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام والنبي عم الشيخ لنا السؤال محيرنا الله يرضى عليك و... وعليك لا تقول والنبي استحنافج النبي غير وارد احنا كنا في عرفات بنحج السنة ان شاء الله وفجعنا ان احنا اتحركنا من 12 ونص بالاوتوبوسات اتأخرت لغات ما جات لنا فاتحركنا بالاوتوبوسات ووصلنا الى مشارف المزدلفة ولم ندخلها وكان الجو عطمة ودلمة فوجأنا ان احنا عدنا فترة طويلة لغاية ما الفجر اطلع علينا وانحنا ما دخلناش المزدلفة وكان معانا حرمنا ومعانا كم مكبير من المصريين واتحرقنا بعدها الى ميناء واوهمونا ان احنا كنا في المزدلفة فايه الحل هل عننا دم ولا الحج صحيح الذي اختاره من اقوال العلماء في مثل مسألتك أنه ليس عليك دم والله سبحانه وتعالى أعلم ولكن إن ذبحت ذبيحة يكون أفضل لكن كإجاب لا أراها واجبة والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم يقول هل اسم سيف الدين جائز لا أعلم منه مانعا ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة في احداثها أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب ثم أخذها سيف من سيوف الله يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه ففتح الله على يديه فخالد أطلق الرسول عليه سيف الله فإذا يتلقب شخص بسيف الدين جاز والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم سمحت يا شيخ قاله قول فاصل في الانتخابات يا شيخ قول فاصل عندهم قول فاصل في الانتخابات ننزل أو لمن نزل والانتخذ منه الله يجعل لنا ولك فرقانا أما تنتخب من فانتخب الصالح الذي يدفع الله به الفساد انتخب الرجل الصالح الذي يدفع الله به الشر والفساد وهذا أولى من أن يتقلد زمام الأمور شخص فاجر لا يخشى الله ولا يتقيه والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله نعم بارك الله فيك يا شيخ إذا ممكن سؤال فضل أقول لك شيخ أحد أقارب يعمل في وظيفة فاختلف مع الموظفين الموجودين معه فتعرض لطعن شديد منهم و... وكان طعن في عرضه فقط الاثنان منهم الصوت أ... غير واضح يا إخوة إخواني في غرفة أصح... التحكم مرفع الصوت بارك الله فيكم بارك الله فيك أحد أقارب يعمل في وظيفة فتعرض اختلف مع الموظفين الموجودين معه في الوظيفه خلاف في العمل فقاموا باثاره الشائعات حوله وطعن في عرضه فقتل اثنان منهم فلا اعلم بارك الله فيك يعني ما راي الشرع في ما ارتكب ماذا فعل فيهم قتلهم قتل اثنين اثنين منهم لأنهم طعنوا في عرضه وفي اخواته وفي في عرضه الشخصي الطعن في الأرض لا يستوي افتراء، مجرد افتراء بارك الله فيك يا شيخ أفوا هذا يقتل بهم افتروا عليه افتراء أيوة، أفهم أفهم الطعن في الأراد يعد قذفا والقذف ليس حده القتل والحد يقيمه ولاة الأمور فإذا طعن شخص في شخص في أرض شخص هل له أن يقتله ليس له أن يقتله فإذا قتل قتل به ولكن عليها قوبة تعزيرية عن القاذف فلتحال القضية إلى القضاء للبت فيها ولدراسة ملابساتها هي, و... هي الآن موجودة في القضاء بارك الله فيها في سلام عليكم السلام عليكم الله بركاته شيخانا السلام عليكم سعاد الله بركاته الت... نريد من هذاك نصحة لل... للإخوة الذين يطعمونها في حق المسايح ويتكلمون في فيهم ويقولون أنهم يعني بعض العلماء يعني مع اختلاف الأراء يعني فإذا لم يعجبوا وجهتها عالم قال فيه ما لا يجوز وجزاك الله خيرا السلام عليكم وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فعرض المسلم مصان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد فإذا إذا كان في المسلمين عاما فكيف فما ظنك بأهل العلم هذا وليعلم أن أهل العلم في الغالب أتقى الله من الغوغائية فإذا كنت تغتابهم وكنت تطعن في عرضهم فالإسم عليك أعظم والله أعلم وأذكر هنا بقصة جرت لصحابيين أو لثلاثة من الصحابة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وأبي موسى الأشعري وأبي مسعود عقبة بن عمر البدري رضي الله تعالى عنه قال أبو مسعود البدري لعمار بن ياسر يعتب عليه التصرع في الخروج مع علي لقتال معاوية ومن معه قال ما رأيت عليك يا عمار شيئا منذ أسلمت أشد علي من تصرعك في هذا الذي تصرعت فيه فرد عليه عمار بقوله وما رأيت منك يا أبا مسعود ولا من صاحبك يعني أبا موسى الأشعري شيئا أخذت عليكم أشد من تخلفكما عن نصرة علي رضي الله عنه فقام أبو مسعود البدري وكان رجلا ثريا فكسى عمار حلة وكسى أبا موسى الأشعري حلة أي أن اختلافهما في الرأي وهما يريدان مرضات الله سبحانه وتعالى لم يحمل واحدا منهما على الطعن في أرض الآخر كما يفعل الحمقى والسفهاء لكن عودوا مكررا إن بغيتنا دائما وأبدا هي مرضات الله سبحانه وتعالى وهي إحلال شرعه في البلاد وأيضا من مقاصد شريعتنا المحافظة على الدماء والمحافظة على الأموال والمحافظة على الأعراض والمحافظة على الوقول وجل ذلك ينتهك في هذه الفتنة دماء تسيل وتهرق دماء تسيل هناك وتهرق وكذلك في سائر البلاد أمن يفقد وكذلك أموال تسلب وتنتهب فجدير بإخواني المتواجدين في ميدان التحرير أن يرجعوا حتى يجتمع أهل العلم على كلمة واحدة ويطالبوا بها المسؤولين سئلاً الله عز وجل التوفيق للمسلمين وسئلاً الله أن يحفظ مصر وبلاد المسلمين من كل مريد للسوء بها وبالمسلمين اللهم آمين السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام حضرتك؟ الحمد لله بسأل حضرتك أنا أشتري سرعة بالتنصيد وبحل شخص تالي هل, هل في ذلك شكل من أشكال الرجابة إذا كنت ستتملك هو كاملا وتنقله إلى مكانك وبعد تخير المشتري ان شاء الله ترى شاء الله ترك الحيثيات لا اسم عليك والله اعلم جزاك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك سيدنا الحمد لله ربنا يصححنا بحالك يا رب امين يا رب بقول لحضرتك انا كنت في الحج أنا في الحج السنه دي فوانا في الطياره اللي انا انبه جهرًا وكان وكان لظروف دخلنا ل... مكه من غير الاحرام فايه ما قالوا لي ان هناك في دم بس ما كانش في فلوس ابدا ادفع سابني عل نيتك وانك سهوت ولم تهل فلا شيء عليك للسهو وبالله التوفيق هذا وعند دخولك مكه بلا ملابس إحرام بلا ملابس إحرام فعليك أحد الأمور الثلاثة إما أن تطعم ستة مساكين وإما أن تذبح حشاتا وإما أن تصوم ثلاثة أيام فإن كان بمقدورك إرسال مال لطعم ستة مساكين بمكة افعل بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وإلا صمت ثلاثة أيام الله بالتوفيق السلام, السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله إذا طلق الرجل امراهه تطليقه واراد ان يراجعها فيقل لها رجعتك ويشهد اثنين على ذلك من العقل الفضلاء لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم والله اعلم السلام عليكم يقول السائل هل يجوز أو السائلة تقول هل يجوز قيام الليل مع زوجي جماعة في غير رمضان وتكون جهرية نعم كل ذلك جائز قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة فيأتم به أحيانا ابن عباس وأحيانا تكون الزوجة خلفهما وأنس صنع ذلك مع الرسول عليه الصلاه والسلام قام عن يمينه وكانت العجوز خلفهم والله اعلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم شيخي انا مشترك في لجنه لجمع التبرعات لفائد للبناء مسجد في حينا ونجمع هذه التبرعات من مساجد اخرى هل يجوز ان اجمع هذه التبرعات ان في صحن المسجد وأنا ميك في صحن المسجد ام يجب علي أن اقف خارج حدود المسجد لاجمع المال لم اسمع جيدا هل انا انا اجمع تبرعات لفائدة بناء مسجد في حينا تجمع تبرعات اخرى تجمع تبرعات لبناء مسجد لحي وبعد من من مسجد أخرى طيب ما السؤال السؤال هل يجوز جمع التبرعات وأنا في وانا في صحن المسجد ام يجب علي أن اخرج خارج ام خارج المسجد لاجمع هذه التبرعات الماليه كل جائز لكن لا تشوش على المصلين بارك الله فيك, بارك الله فيك. يقول ما المقصود بال في الدبرة اللي هو الشرق نعم هذا المقصود السلام عليكم يقول هل المزاد حلال أم حرام؟ المزاد حلال أحتاج لزو... السئلة تقول أنها أرمالة تحتاج إلى زوج لأفافها وسترها وأهلها يرفضون إذا كانوا يرفضون مبدأ الزواج فلك أن تولي شخصا آخر من الأولياء إن رفض الأولياء كلهم وليت شخصا آخر ولو كان بعيدا والله أعلم أما إذا كانوا يرفضون شخصاً معيناً لعدم الكفاءة فلا تتجاوزيهم إلى غيرهم وبالله التوفيق السلام عليكم وعليكم السلام نعم لو سمحت يا شيخ عندي سؤال سليد فضلي كيف يستطيع العبد أن يجمع بين نافلة الأثنين والخميس وصيام سيدنا داود اختاري هذا أو ذاك وكل جائز لا أنا بحاجة أننا نبيه ومع بعض لا بأس, هو لا بأس إذا لا باس إذا صمت الاثنين والخميس وأنت تصمين يوما وتفطيرين يوما يعني يا شيخ نقدر نصين ثبت واثنين لا, لا, لا مانع لا مانع يعني ثبت ما هو مش فيه شبن هو مكروف وكذا لا ثبت الحديث الوارد فيه قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه لأن النبي قال لا يصمنا يا حدوكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما, قبل يوما بعده بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام إزايك عم الشيخ الحمد لله بارك الله فيك وكفتر من أمثالك وياك الله يخليك ونبي عم الشيخ لي سؤال الله يرضى عليك لا إله إلا الله أنا رجل وقت عندي 70 سنة اليومين دول بقال شهر كل ما جاء صلي مع ربش صليت 3 ركعات ولا 4 ركعات وجاء صلى اللي بيقول له أقعد ريح شوية أنا تعبان أعمل إيه ابني على الأقل واسجد للسهو ابني على الأقل واسجد للسهو طب ما اعرفش صليت 3 ابني على الثلاثه وهاتي بركعه وزقد لسه الله يبارك لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نعم الحمد لله ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا شيخ نعم انا طلبت جوز دي ثلاث مرات, مرات نعم في ساعة يعني في استوقيت كله كان في ساعة يعني ما سمعته جيدا نعم ارفع صوتك رفع الله قدرك ألو ايو نعم ايو شيخ مصطفى طلقت زوجتي ثلاث مرات في ساعة بالضبط طلقت زوجتك ثلاث مرات في ساعة أوه. هل كانت بينهما مراجعات او متصلات لا ما كانتش في مراجعات يعني انا نفظت اللفظة وبعضي chillها وبعضي رجعت شتائي وبعضي طالقت عني باز Bruno أختار الرأي القائل بأنها تعد وحدة يعني هل تحل لي يعني مراجعتها أختار الرأي القائل بأنها تعد وحدة قلت لها الآن أنت طالق وبعد نصف ساعة أنت طالق وبعد نصف ساعة أنت طالق بعد التوصيف اختار وإن كان المسألة وإن كانت المسألة بها خلاف أختار القول القائل بأنها تعد واحدة بأنها تعد... أو... تعد واحدة ليس بينهم مراجعة وإن شئت لك من النحية اللغوية كما ذكرها أو... بعض العلماء كأنك تمسك شخصا بحبل مثلا أطلقتها أنت طالق مطلق أطلقتها فجئت أو... تقول أنت طالق وهي مطلقة اصلا فبارك الله فيك أنا أختار رأي القيل بأنها تعد واحدة حديث ابن عباس في مسلم كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة فلما جاء عمر أنضاه عليهم ثلاثا السلام عليكم السلام عليكم الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلت الشيخ لو سمحت أنا كنت عملنا مجرعة أنا وشركاء لي فكنت عايز أفأل هل ينبغي إن لو الموضوع لو المشروع كله نصاب نخرج زكاوة لو نطيب الفرد الواحد قالك ان تصاب نخرج نصيب الفرد الواحد كل يخرج عن عن مال نفسه السلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي ممكن اكلم شيخ اتفضلي يا اختي السلام عليكم, عليكم وبركاته نعم السلام عليكم اا الشيخ مصطفى نعم اتفضل نعم اتفضل برنامج فتاوى اتفضل يا اخي اا مولانا لو سمحت عندي سؤال اتفضل حضرتك كان عندي قطعه ارض في اداه عشان اشتري قطعه ارض قريبه سامعني مولانا؟ سامعك الحمد لله. فطبعا ما تمكنتش من شراء الأرض القريبه والمبلغ مازال معايا مرة عليه اكتر من سنة علي زكاه أنا اشتريت بجزء منه ذهب قلت عشان فلوس ما تنقص يعني. فوضع الزكاه في علي زكاه ايه على الارض كل مبلغ الارض كلها ام اطلع على الذهب بس من وقت الشراء واحتسب سنه؟ أم ماذا يكون الحال إذا؟ عليك زكاة ما دام المال سائلا في يدك او في صورة ذهب عليك الزكاة يعني أجمع الـ الـ الـ الأرض مع المبلغ الباقي ليست الزكا. أرضا الآن وهو مال سائل مرة عليه عام عندك وعندك ذاب مرة عليه عام أيضا فعليهما ما عن الزكاة يعني أجمع الإثمين؟ نعم طيب إخراج الزكاة على على مبلغ الزهب مع سعر الأرض الزكاة انت معك الآن مال متبقي من ثمن الأرض ومعك زهب زكاته معلومة الزهب لا زكاته لا المتبقي, المتبقي يعني لا يكفي لخراج الزكاة المتبقي, المتبقي مال يضم إلى الزهب لأن الزهب والمال شيء واحد يض... المبلغ يضم للزهب أي نعم, نعم شيء واحد بارك الله فيك بيحسب من انت من اول, من أول لا بالقيمه الهرب. الموجوده الفعليه الان يعني أعمل. من يوم أن تملكتها من يوم ان قبضت الاموال احسب سنه من يوم ان قبضتها واخرج 2.5% يعني, يعني مش من يوم ما اشتريت الذهب يعني لا لا لا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه نعم تفضل في الصلاه اولا هل يجوز المصلي ان يسلم على اليمين بس بس في الصلاه الفرض اللي عليه السؤال الثاني هل يجوز الزوج اذا عملت زوجته ممكن يغسلها هو نعم عفن عفن الـ الـ السؤال الثاني لو لا عفوا عفوا الصلاه العقد السؤال الثاني هل الزوج يجوز ان يغسل زوجته في, في اذا في طيب الحمد لله والصلاة والسمع صلى بعد السؤال الأول هل يجوز للشخص أن يجتزئ بتسليمة واحدة عن اليمين للخروج من الصلاة نعم قال ذلك جمهور علماء قالوا التسليمة الثانية سنة فيجوز أن تنصرف من الصلاة بتسليمة واحدة السؤال الثاني هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت على الظاهر والله أعلم أنه يجوز وقد ورد في الباب رواية وردت في الباب رواية أراها معلة وإن كان سندها ظاهره الحسن ألا وهي أن عائشة قالت وارأساه قال عليه الصلاة والسلام بل أنا وارأساه قالت عائشة إني أظن أنك تحب موتي ولو كان ذاك لأصبحت لا من ليلتك معرساً ببعض نسائك قال عليه الصلاة والسلام ذاك لو كان وأنا حي أي موتك لو كان وأنا حي لغسلتك ودفنتك ودعوت الله لك فالشاهد من قول لغسلتك ولكن الروايات التي في الصحاح بدون نفظة لغسلتك لكن ثبت أن عيشة قالت لو استقبلت من من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساء ويذكر وليراجع سنده أن علي غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها فالله تعالى أعلى وأعلم فيجوز عند كثيرين من العلماء أن يغسل الزوج زوجته إذا ماتت وأن تغسل الزوجة زوجها إذا مات والله أعلم السلام عليكم مع السلامه مش الله بركاته خير هذا البرنامج وياك لو سمحت عندي سؤال يا شيخه تفضلي انا زوجي يريد ان ينزل التحرير وانا يعني امنعه فهل لو منعته واصريت هيبقى عليا اسم ليس عليكي اسم بل انت متفضله محسنه لأن النزول هناك فتنه الآن في هذا التوقيت النزول فتنه ليس من ورائها مبتغى شرعيا صحيحا والدماء تسفك وتغراق والأمن يزعزع ويضع ويضعف الأمن يزعزع ويضعف والدماء تغراق وليس هناك مطلب واضح شرعي تجتمع عليه أمة محمد عليه الصلاة والسلام فأنصح بمنع زوجك يزاق الله خير يا شيخ بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شكرا الحمد لله شيخ لدي أشيرة حول بعض الكتب هل, هل ينصح بقراءاتها أم لا الكتاب الأول من هاجر مسلم يابي بكر الجزائري والكتاب الثاني في ظلال القرآن لشيد قطب والكتاب الثالث صفة التفاسير لمحمد علي الصابوني والكتاب الثالث في حلوم الدين لإمام الغزائري والشال الثاني ما هو أريد تضيلتكم في قاعدة الموازنات هل هي مبدأ المستخدث وخالص المبدأ للسنة والجماعة أم لا الموازنات في حالة الرد على الشخص معين وهل يأخذ منه العلم الشرعي أم لا إذا كان الرد عليه في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما كتاب منهاج المسلم ففي الجملة موفق إلا أنه اعتردت بعض الأحاديث الضعيفة لكن في الجملة موفق أما كتاب في ظلال القرآن فلا أنصح المبتدئين بقراءته لما اعتردته من أخطاء عقائدية وكذلك أخطاء في ثنايا بعيدة عن نهج أهل السنة والجماعة العام فلا أنصح بقراءته إلا لعالم بالمنهج العام لأهل السنة والجماعة وذلك لما ورد فيه من أخطاء أحيانا في الصفات وأحيانا في أبواب التكفير تكفير الأمم وأحيانا في أبواب مخالفات عامة لنهج أهل السنة والجماعة فيما تعلق بالصحابة رضوان الله عليهم فلا أنصح بقراءته إلا لشخص عنده الأصول العامة لأهل السنة والجماعة أما صفة التفسير فهناك أمور قليلة أخذت عليه أمور قليلة أخذت عليه فيمكنك أن تقرأ فيه مع أخذ التتمات التي أخذها العلماء عليه وهي ليست من الكسرة بمكان أما كتابه حياء علوم الدين فإذا كانت عندك نسخة محققة للكتاب فاستعملها وإلا فالبعد عنه أولى لما اعترأه من أحاديث ضعيفة أو لما اجتمل عليه من أحاديث وهي وموضوع أحيانا وآثار لا يثبت لها سند فإن كنت من أهل الحديث اقرأ فيه وإلا لو كانت عندك نسخة محققة فاستعملها وإلا فتحفظ هذا وعن الموازنات فبحسبها فهناك أمور تشرع فيها الموازنات ودلت عليها أدلة كقواعد اختيار أخف الأضرار قواعد اختيار أخف الأضرار وأخف المفاسد إذا تزاحمت علينا المفاسد خرق الخضر السفينة دفعا لمصادرتها قتل الخضر الغلام أيضا خشية أن يكفر والديه والدليل وكان بوحي, كان بوحي لكن عموما, عموما فإن هناك نبي الله الكريم موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل ألقى الألواح أقذ برأس أخيه يجره إليه فقع عين ملك الموت قتل نفسا لم يؤمر بقتلها ومع ذلك كله لم يخرج هذا عن مكانته السامية العالية من أولي العزم من الرسل من أولي العزم من الرسل مصطفى من بين الناس بالرسالة والتكليم وكما قال القائل إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها بارك الله فيك وحافظك طبعا المسألة فيها تفصيل فإذا كان شخص هو من جملة أهل البدع وتكلم بكلمة حق في هذه الحال كلمة حق مغمورة في في بحر فتنه وبدعه فلتنتقى كلمة الحق وما سوى ذلك يترك والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت أنا عليكم السلام لو سمحت أنا مخطوبة وخطيبي فيه واحدة رفته يعني في مكان الشهر بتاع بس ايه مسيحية يعني بس مش قدر أقول لك الأخلاق قد إيه زي أو كده ورمي نفسها عليه بطريقة فضيعة يعني وأن هي يعني عايزة وأن هي بتخافها عليه ومش عارف بس هو بيحب أنه هو بنخالتي بس انا مش عارفه بس انا هي نصرانيه, نصرانية هي نصرانيه معايا هي النصرانيه طيب ويتقى الله يعني يتقي الله الحمد لله ظفر أو. بذات دين فليتق الله ذكريه بالله السلام عليكم هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت فبين يد الانقضاء اسال الله ان يبارك في اخواني أصحاب القناه وقناتهم وأن يتمم العفية والشفاء على أخي الشيخ محمد حسان وفقه الله لكل خير وعافاه الله أسأل الله أن يحفظ بلاد مصر آمنة مطمئنة وسائرة بلاد المسلمين ووصي نفسه وإخوانه بتقوى الله وبالإكثار من ذكره والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذا برد المظالم إلى أهلها وبالاستغفار بالمحافظة على الأخوة الإيمانية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتاوى الدين أنواع وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم